الشريط الثاني من كتاب السيرة النبوية دروس وعبر الوجه الاول يبدأ الان وثانيا فيها رمز الى سمو المسلم ووجوب ان يرتفع فوق اهواء الدنيا وشهواتها وان ينفرد عن غيره من سائر البشر بعلو المكانة وسمو الهدف والتحليق في اجواء المثل العليا دائما وابدا وثالثا فيها إشارة إلى إمكان ارتياد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبية الأرضية فلقد كان رسولنا في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في تاريخ العالم كله وأن رياده الفضاء والعودة إلى الأرض بسلام أمر ممكن إن وقع لرسول الله بالمعجزة في عصره فإنه من الممكن أن يقع للناس عن طريق العلم والفكر ستة في فرض الصلاة ليلة الاسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها شرعة الصلاة فكأن الله يقول لعباده المؤمنين إذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه إلى السماء معجزة فليكن لكم في كل يوم خمس مرات معراج تعرج فيه أرواحكم وقلوبكم إليه ليكن لكم عروج روحي تحققون به الترفع عن أهوائكم وشهواتكم وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانيتي ما يدفعكم الى السيادة على الارض لا عن طريق الاستعباد والقهر والغلبة بل عن طريق الخير والسمو عن طريق الطهر والتسامي عن طريق الصلاة سبعة وفي عرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج دليل على ان الداعية لا ينبغي ان يقتصر في دعوة الناس الى الخير ضمن مجالسه وفي بيئته فحسب بل يجب أن يذهب إلى كل مكان يجتمع فيه الناس أو يمكن أن يجتمعوا فيه وأنه لا ينبغي له أن يياس من إعراضهم عنه مرة بعد أخرى فقد يهيئ الله له أنصارا يؤمنون بدعوته الخيره من حيث لا يفكر ولا يحتسب وقد يكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شأن كبير في انتشار دعوة الحق والخير وفي انتصارها النصر النهائي على الشر وأعوانه فلقد كان لإيمان السبعة الأوائل من الأنصار الذين التقوا برسول الله أول مرة ما أدى إلى تغلغل الإسلام في المدينة وكان لهذا التغلغل أثر في انتشار الإسلام وسيطرته عليها مما مهد للمؤمنين المضطهدين في مكة أن يجدوا في المدينة مهاجرا يتمركزون فيه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم موئلا أمي امينا يقيم فيه دولته ويبث منه دعوة وينطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركين بالحروب والمعارك التي كانت نهايتها انتصارا خالدا للإيمان وهزيمة أبدية للشرك فرضي الله عن الأنصار من أوس وخزرج كم كان لهم على الإسلام والمسلمين والعالم كله من فضل لا ينتهي خيره ورضي الله عن إخوانهم المهاجرين الذين سبقوهم إلى الإيمان وضحوا في سبيله بالغال من الأموال والأوطان وألحقنا بهم جميعا في جنة الرضوان الفصل الرابع منذ الهجرة حتى استقرار النبي في المدينة ألف الوقائع التاريخية واحد علمت قريش بإسلام فريق من أهل يثرب فاشتد أذاها للمؤمنين بمكة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فهاجروا مستخفين إلا عمر رضي الله عنه فانه أعلم مشركي قريش بهجرته وقال لهم من اراد أن تذكله أمه فليلحق بي غدا ببطن هذا الوادي فلم يخرج له أحد اثنان ولما أيقنت قريش أن المسلمين قد اصبحوا في المدينة في عزة ومنع عقدت مؤتمرا في دار الندوة للتفكير في القضاء على الرسول نفسه فقر رايهم على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى فيقتلوه جميعا فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو مناف على حربهم جميعا فيرضوا بالدية وهكذا اجتمع الفتيان الموكلون بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على بابه ليلة الهجرة ينتظرون خروجه ليقتلوه ثلاثة لم ينم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على فراشه وإنما طلب من علي رضي الله عنه أن ينام مكانه وأمره إذا أصبح أن يرد الودائع التي كان اودعها كفار قريش عنده إلى أصحابها وغادر الرسول صلى الله عليه وسلم بيته دون أن يشاهده الموكلون بقتله وذهب إلى بيت أبي بكر وكان قد هيأ من قبل راحلتين له وللرسول صلى الله عليه وسلم فعزما على الخروج واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريقط الديالي وكان مشركا ليدلهما على طريق المدينة على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى طريق أخرى لا يهتدي إليها كفار قريش أربعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يوم الخميس أول يوم من ربيع الأول لسنة ثلاث وخمسين من مولده عليه الصلاة والسلام ولم يعلم بأمر هجرته إلا علي رضي الله عنه وآل ابي بكر رضي الله عنهم وعملت عائشة وأسماء بنت أبي بكر في تهيئة الزاد لهما وقطعت أسماء قطعة من نطاقها وهو ما يشد به الوسط فربطت به على فم الجراب أي وعاء الطعام فسميت لذلك ذات النطاقين واتجه مع دليلهما عن طريق اليمن حتى وصل إلى غار ثور فكمن فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف أي حاذق لقن أي سريع الفهم فيخرج من عندهما بالسحر ويصبح مع قريش بمكة كأنه كان نائبا فيها فلا يسمع من قريش أمرا يبيتونه من المكروه لهما إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره خمسة قامت قيامة قريش لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل وخرجوا يطلبونه في طريق مكة المعتاد فلم يجدوه واتجهوا إلى طريق اليمن ووقفوا عند فم غار ثور يقول بعضهم لعله وصاحبه في هذا الغار فيجيبه الآخرون ألا ترى إلى فم الغار كيف تنسج عليه العنكبوت خيوطها وكيف تعشش فيه الطيور مما يدل على أنه لم يدخل هذا الغار أحد منذ أمد وأبو بكر رضي الله عنه يرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغار فيرتعد خوفا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا فيطمئنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ستة أرسلت قريش في القبائل تطمع كل من عثر على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو قتله أو أسره في دفع مبلغ ضخم من المال يغري الطامعين فانتدب لذلك سراقة ابن مالك وأخذ على نفسه أن يتفقدهما ليظفر وحده بالجائزة سبع بعد أن انقطع طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه خرجا من الغار مع دليلهما وأخذا طريق السواحل ساحل البحر الأحمر وقطعا مسافة بعيدة أدركهما من بعدها سراقه فلما اقترب منهما ساخت قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر على السير وحاول ثلاث مرات أن يحملهما على السير جهة, جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فتأبى عندئذ أيقن أنه أمام رسول كريم فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعده بشيء إن صرح فوعده بسواري كسرى يلبسهما ثم عاد سراقة إلى مكة فتظاهر بأنه لم يعثر على أحد ثمانية وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وبعد أن طال انتظار أصحابه له يخرجون كل صباح إلى مشارف في المدينة فلا يرجعون إلا حين تحم الشمس وقت الظهيرة فلما رأوه فرحوا به فرحا عظيما تسع كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة قد وصل إلى قباء وهي قرية جنوب المدينة على بعد ميلين منها فأسس فيها أول مسجد بني في الإسلام وأقام فيها أربعة أيام ثم سار صباح الجمعة إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فبنى مسجدا هناك وأقام أول جمعة في الإسلام وأول خطبة خطبها في الإسلام ثم سار إلى المدينة فلما وصلها كان أول عمل عمله بعد وصوله أن اختار المكان الذي بركت فيه ناقته ليكون مسجدا له وكان المكان لغلامين يتيمين من الأنصار فساومهما على ثمنه فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى إلا أن يبتاع يبتاعه منهما بعشرة دنانير ذهبا أداها من مال أبي بكر ثم ندب المسلمين إلى الاشتراك في بناء المسجد فأسرعوا إلى ذلك وكان صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن حتى تم بناء المسجد جدرانه من لبن وسقفه من جريد النخل مقاما على الجذوع. عشر ثم كان أن آخ المهاجرين والأنصار فجعل لكل أنصاري اخا من المهاجرين فكان الأنصاري يذهب بأخيه المهاجر إلى بيته فيعرض عليه أن يقتسم معه كل شيء في بيته أحد عشر ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود أي صالحهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وقد ذكر ابن هشام هذا الكتاب بطوله في سيرته وهو يتضمن المبادئ التي قامت عليها أول دولة في الإسلام وفيها من الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتعاون على مصلحة المجتمع ما يجدر بكل طالب أن يرجع إليه ويتفهمه ويحفظ مبادئه ونحن نذكر المبادئ العامة التي تضمنتها هذه الوثيقة التاريخية الخالدة واحد وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة بينها اثنان تساوي أبناء الأمة في الحقوق والكرامة ثلاثة تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان أربعة اشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع أعدائها لا يسالم مؤمن دون مؤمن خمسة تأسيس المجتمع على أحسن النظم واهدائها واقومها ستة مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العام ووجوب الامتناع عن نصرتهم سبع حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم ثمانية لغير المسلمين دينهم وأموالهم لا يجبرون على دين المسلمين ولا تأخذ منهم أموالهم تسع على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدولة كما يسهم المسلمون أشرة على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد كل عدوان أحد عشر وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب إثنى عشر على الدولة أن تنصر من يظلم منهم كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه ثلاثة عشر على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم اربعة عشر إذا كانت مصلحة الأمة في الصلح وجب على جميع أبنائها مسلمين وغير, وغير مسلمين أن يقبلوا بالصلح خمسة عشر لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره ولا يجني جان إلا على نفسه وأهله ستة عشر حرية الانتقال في داخل الدولة وإلى خارجها مصونة بحماية الدولة سبعة لا حماية لآثم ولا لظالم ثمانية عشر المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان تسعة هذه المبادئ تحميها قوتان قوة معنوية وهي إيمان الشعب بالله ومراقبته له ورعاية الله لمن بر ووفى وقوة مادية وهي رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى الله عليه وسلم ب الدروس والعضات واحد إن المؤمن إذا كان واثقا من قوته لا يستخفي في عمله بل يجاهر فيه ولا يبالي بأعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب عليهم كما فعل عمر رضي الله عنه حين هاجر وفي ذلك دليل أيضا على أن موقف القوة يرهب أعداء الله ويلقي الجزع في نفوسهم ولا شك أنهم لو أرادوا أن يجتمعوا على قتل عمر لا ولكن موقف عمر الجريء القى الرعب في نفس كل واحد منهم فخشي ان تعرض له أن تذكله أمه وأهل الشر ظنينون بحياتهم حريصون عليها اثنان حين ييأس المبطلون من إيقاف دعوة الحق والإصلاح وحين يفلت المؤمنون من أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم يلجؤون آخر الأمر إلى قتل الداعية المصلح ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه وقضوا على دعوته وهذا هو تفكير الأشرار أعداء الإصلاح في كل عصر وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا ثلاثة إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصلاح يفدي قائده بحياته ففي سلامة القائد سلامة, سلامة للدعوة وفي هلاكه خذلانها ووهنها فما فعله علي رضي الله عنه ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه انتقاما منه لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة ولكن علي رضي الله عنه لم يباري بذلك فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة ايداع المشركين ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محاربتهم له وتصميمهم على قتله دليل على أن أعداء الإصلاح يوقنون في قرارة نفوسهم باستقامة الداعية وأمانته ونزاهته وأنه خير منهم سيرة وأنقى سريرة ولكن العماية واللجاجة والجمود على العادات والعقائد الضالة هو الذي يحملهم على محاربته ونصب الكيدلة والتأامر على قتله إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا خمسة إن تفكير قائد الدعوة أو رئيس الدولة أو زعيم حركة إصلاح في النجاة من تآمر المتربصين والمغتالين وعمله لنجاح خطة النجاح وعمله لنجاح خطة النجاح ليستأنف حركته أشد قوة ومراسا في ميدان آخر لا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت ولا ظن بالتضحية بالنفس والروح ستة في موقف عبد الله بن أبي بكر ما يثبت أثر الشباب في نجاح الدعوات فهم عماد كل دعوة إصلاحية وباندفاعهم للتضحية والفداء تتقدم الدعوات سريع سريعا نحو النصر والغلبة ونحن نرى في المؤمنين السابقين إلى الإسلام كلهم شبابا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره أربعين سنة عند البعثة وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر منه بثلاث سنين وعمر رضي الله عنه اصغر منهما وعلي رضي الله عنه أصغر الجميع وعثمان رضي الله عنه كان اصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد وبلال بن رباح وعمار بن ياسر رضي الله عنهم وغيرهم كل هؤلاء كانوا شبابا حملوا اعباء الدعوة على كواهلهم فتحملوا في سبيلها التضحيات واستعذبوا من أجلها العذاب والألم والموت وبهؤلاء انتصر الإسلام وعلى جهودهم وجهود إخوانهم قامت دولة الخلفاء الراشدين وتمت الفتوحات الإسلامية الرائعة وبفضلهم وصل إلينا الإسلام الذي حررنا الله به من الجهالة والضلالة والوثنية والكفر والفسوق سبع وفي موقف عائشة وأسماء رضي الله عنهما أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثبت حاجة الدعوات الإصلاحية إلى النساء فهن أرق عاطفة وأكثر دفاعا وأسمح نفسا وأطيب قلبا والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال في نشره والدعوة إليه بكل صعوبة وعملت على إقناع زوجها وإخوتها وأبنائها به ولجهاد المرأة في سبيل الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صفحات بيضاء مشرقة تؤكد لنا اليوم أن حركة الإصلاح الإسلامي ستظل وإيدة الخطى قليلة الأثر في المجتمع حتى تشترك فيها المرأة فتنشئ جيلا من الفتيات على الأثر فتنشئ جيلا من الفتيات على الإيمان والخلق والعفة والطهارة هؤلاء أقدروا على نشر هذه القيم التي يحتاج إليها مجتمعنا اليوم في أوساط النساء من الرجال عدا أنهن سيكون زوجات وأمهات وأن الفضل الكبير في تربية صغار الصحابة ثم التابعين من بعدهم يعود إلى نساء الإسلام التي أنشأنا هذه الأجيال على اخلاق الإسلام وآدابه وحب الإسلام ورسوله فكانت أكرم الأجيال التي عرفها التاريخ في علو الهمة واستقامه السيرة وصلاح الدين والدنيا إن علينا اليوم أن ندرك هذه الحقيقة فنعمل على أن تحمل الفتيات والزوجات لواء دعوة الإصلاح الإسلامي في أوساط النساء وهن أكثر من نصف الأمة وذلك يقتضينا أن نشجع بناتنا وأخواتنا على تعلم الشريعة في معهد موثوق بحسن تدريسه للإسلام مثل كلية الشريعة في جامعتنا وكلما كثر عدد هؤلاء الفتيات العالمات بالدين الفقيهات في الشريعة الملمات بتاريخ الإسلام المحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلقات بأخلاقه وأخلاق أمهات المؤمنين استطعنا أن ندفع عجلة الإصلاح الإسلامي إلى الأمام دفعا قويا وأن نقرب اليوم الذي يخضع فيه مجتمعنا الإسلامي لأحكام الإسلام وشريعته وإن ذلك لواقع إن شاء الله ثمانية وفي عمى أبصار المشركين عن رؤية رسول الله وصاحبه في غار ثور وهم عنده وفيما تحكيه لنا بعض الروايات من نسيج العنكبوت وتفريخ الطير على فم الغار مثل تخشع له القلوب من أمثلة العناية الإلهية برسله ودعاته وأحبابه فما كان الله في رحمته لعباده ليسمح أن يقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين فيقضوا عليه وعلى دعوته وهو الذي أرسله رحمة للعالمين، وكذلك يعود الله، وكذلك يعود الله عباده الدعاه المخلصين أن يلطف بهم في ساعه الشدة، وينقذهم من المآزق الحرجة، ويعمي عنهم في كثير من الأحيان أبصار المتربصين لهم بالشر والغدر. وليس في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحاط بهم المشركون في غار ثور إلا تصديق قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا تسعى وفي خوف أبي بكر وهو في الغار من أن يراهما المشركون مثل لما ينبغي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من خوف وإشفاق على حياته فما كان أبو بكر ساعة إذن بالذي يخشى على نفسه من الموت ولو كان كذلك لما رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة الخطيرة وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم وعلى مستقبل الإسلام إن وقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين أشر، وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تطمينا له على قلقه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما مثل من أمثلة الصدق في الثقة بالله والاطمئنان إلى نصره والاتكال عليه عند الشدائد وهو دليل واضح على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة فهو في أشد المآزق حرجا ومع ذلك تبدو عليه أمارات الاطمئنان إلى أن الله بعثه هدى ورحمة للناس لن يتخلى عنه في تلك الساعات فهل فهل ترى مثل هذا الاطمئنان يصدر عن مدع للنبوه منتحل صفة الرسالة وفي مثل هذه الحالات يبدو الفرق واضحا بين دعاة الإصلاح وبين المدعين له والمنتحلين نسمه أولئك تفيض قلوبهم دائما وأبدا بالرضا عن الله والثقة بنصره وهؤلاء يتهاوون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد ثم لا تجد لهم من الله وليا ولا نصيرا أحد عشر ويبدو لنا في موقف سراقة حين أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعجزه عن الوصول إليه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كانت قوائم فرسه تسيخ في الرمل وهي متجهة صوب الرسول حتى إذا نزل عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتها فإذا أراد أن يعيدها كرة في اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عادت إلى عجزها وكعها أفترى هذا يقع إلا لنبي مرسل مؤيد من الله بالنصر والعون كلا وهذا ما أدركه سراق فنادى الرسول بالأمان وأدرك أن للرسول صلى الله عليه وسلم من العناية الإلهية ما تعجز عن إدراكه قوى البشر فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد وفي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة بسوار كسرى معجزة أخرى فالإنسان الذي يبدو هاربا من وجه قومه لا يؤمل في فتح الفرس والاستيلاء على كنوز كسرى إلا أن يكون نبيا مرسلا ولقد تحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم له وطالب سراقة عمر بن الخطاب بإنفاذ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم له حين رأى سواري كسرا في الغنائم فألبسهما عمر سراقة على ملئ من الصحابة وقال الحمد لله الذي سلب كسرى سواريه وألبسهما سراقة بن جعشم الاعرابي وهكذا تتوالى المعجزات في هذه الهجرة واحدة بعد أخرى ليزداد المؤمنون ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاهدين أنه رسول من رب العالمين ثلاثة عشر كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب من أنصار ومهاجرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصوله إليهم سالما فرحة أخرجت النساء من بيوتهن والولائد وحملت الرجال على ترك أعمالهم وكان موقف يهود المدينة موقف المشارك لسكانها في الفرحة ظاهرا والمتألم من منافسة الزعامة الجديدة باطنا اما فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم فلا عجب فيها وهو الذي انقذهم من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الله العزيز الحميد واما موقف اليهود فلا غرابة فيه وهم الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه وبالغيظ والحقد الأسود مما ممن يسلبهم زعامتهم على شعوب ويحول بينهم وبين سلب أموالها باسم القروض وسفك دمائها باسم النصح والمشورة وما زال اليهود يحقدون على كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامرات ثم إلى الاغتيال إن استطاعوا ذلك ديدنهم وتلك جبلتهم ولقد فعلوا مثل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة برغم ما أمضاه بينه وبينهم من ميثاق على التعاون والتعايش بسلام ولكن اليهود قوم يشعلون نار الحروب دائما وأبدا وكلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أربعة عشر من وقائع الهجرة إلى المدينة تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم ما أقام بمكان إلا كان أول ما يفعله بناء مسجد يجتمع فيه المؤمنون فقد أقام مسجد قباء حين أقام فيها أربعة أيام وبنى مسجدا في منتصف الطريق بين قباء والمدينة لما أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي فلما ان وصل الى المدينة كان اول عمل عمله بناء مسجد فيها وهذا يدلنا على اهميه المسجد في الاسلام وعبادات الاسلام كلها تطهير للنفس وتزكيه للاخلاق وتقوية لاواصر التعاون بين المسلمين وصلاه الجماعة والجمعه والعيدين مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم وأهدافهم وتعاونهم على البر والتقوى لا جرم أن كان للمسجد رسالة اجتماعية وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين فهو الذي يوحد صفوفهم ويهذب نفوسهم ويوقظ قلوبهم وعقولهم ويحل مشاكلهم وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أن منهم طلقت جحافل الجيوش الإسلامية لغمر الأرض بهداية الله ومنهم بعثت أشعة النور والهداية للمسلمين وغيرهم وفيه ترعرعت بذور الحضارة الإسلامية ونمت وهل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وأبو عبيدة وأمثالهم من عظماء التاريخ الإسلامي؟ إلا تلامذة المدرسة المحمدية التي كان مقرها المسجد النبوي وميزة أخرى للمسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيبه في إنكار منكر أو أمر بمعروف أو دعوة إلى خير أو إيقاظ من غفلة أو دعوة إلى تجمع أو احتجاج على ظالم او تحذير لطاغية ويوم يعتلي منابرها ويأم محاريبها دعاة اشداء في الحق علماء بالشريعة مخلصون لله ولرسوله ناصحون لأئمة المسلمين وعامتهم يعود للمسجد في مجتمعنا الاسلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الاجتماعية ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الاجيال واخراج الابطال وإصلاح الفساد ومحاربة المنكر وبناء المجتمع على أساس من تقوى الله ورضوانه وإن لنأمل ذلك إن شاء الله حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة من شبابنا المؤمن المثقفة بدين الله المتخلقة بأخلاق رسول الله منابره وأرجاء خمسة عشر في مؤاخات الرسول بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية البناء فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم فجاءوا المدينة لا يملكون من حطام الدنيا شيئا والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم فليحمل الأخ أخاه وليقتسم معه سراء الحياة وضراءها ولينزله في بيته ما دام فيه متسع لهما وليعطه نصف ماله ما دام غنيا عنه موفرا له فايه عداله اجتماعيه في الدنيا تعدل هذه الاخوه ان الذين ينكرون ان يكون في الاسلام عداله اجتماعيه قوم لا يريدون ان يبهر نور الاسلام ابصار الناس ويستولي على قلوبهم او قوم جامدون يكرهون كل لفظ جديد ولو أحبه الناس وكان في الإسلام مدلوله وإلا فكيف تنكر العدالة الاجتماعية في الإسلام وفي تاريخه هذه المؤاخات الفذة في التاريخ وهي التي عقدها صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نفسه وطبقها بإشرافه وأقام على أساسها أول مجتمع ينشئه وأول دولة يبنيها سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ستة عشر. وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول الأخوة بين المهاجرين والأنصار والتعاون بين المسلمين وغيرهم جملة من الأدلة التي لا ترد على أن أساس الدولة الإسلامية قائم على العدالة الاجتماعية وأن أساس العلائق بين المسلمين وغيرهم هو السلم ما سالموا وأن مبدأ الحق والعدل والتعاون على البر والتقوى والعمل لخير الناس وأن مبدأ الحق والعدل والتعاون على البر والتقوى والعمل لخير الناس ودفع Эза الأشرار عن المجتمع هو أبرز الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام وبذلك تكون الدولة الإسلامية أينما قامت وفي أي عصر نشأت قائمة على أقوى المبادئ وأعدلها وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادئ التي تقوم عليها الدول وتعيش في ظلها الشعوب وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دول في مجتمعنا الإسلامي ترتكز قواعدها على مبادئ الإسلام عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم الدولة عدا أنه يحقق للمسلمين بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها وأيا ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام وفي ترك ذلك خرابنا ودمارنا والإسلام لا يؤذي غير المسلمين في الوطن الإسلامي ولا يضطهد عقائدهم ولا ينتقص من حقوقهم ففيما الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع الإسلام وإقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتماعي شامل على أساس من الإخاء والحب والتعاون الكريم إننا لن نخلص من الاستعمار إلا بالمنادات بالإسلام وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون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 ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الفصل الخامس في معارك الرسول الحربية ألف الوقائع التاريخية ما كاد يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى بدأت المعارك الحربية بينه وبين قريش ومن والاها من قبائل العرب وقد اصطلح المؤرخون المسلمون على أن يسموا كل معركة بين المسلمين والمشركين وحضرها النبي بنفسه غزوة وكل مناوشه حصلت بين الفريقين ولم يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم سرية وقد بلغت عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ستا وعشرين غزوة وبلغت عدد سراياه ثمان وثلاثين سرية ونقتصر في هذه العجالة على أشهر غزواته وهي إحدى عشرة غزوة واحد غزوة بدر الكبرى وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان للسنة الثانية من الهجرة وسببها ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام الى مكة ولم يكن يريد قتالا ولكن القافلة التي كان يقودها ابو سفيان قد نجت بعد ان كان ارسل الى قريش يستنفرها لحماية القافلة فخرجت قريش في نحو من ألف مقاتل منهم ستمائة دارع أي لابس للدرع ومئة فرس عليها مئة درع سوى دروع المشات وسبعمائة بعير ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنينا بهجاء المسلمين أما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وثلاث عشرة وثلاثة عشر او اربعة عشر رجلا اكثرهم من الانصار وكان معهم سبعون جملا وفرسان او ثلاثة افراس فحسب وكان يتعاقب النفر اليسير على الجمل الواحد فترة بعد اخرى وقبل ان يخوض المعركة اراد ان يستشير اصحابه وخاصة الانصار في خوض المعركة فأشار عليه, عليه المهاجرون بخوضها وتكلموا خيرا ثم علم الأنصار أنه يريدهم فقال له سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار جميعا يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فانضي يا رسول الله, يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله انتهى الوجه الأول والبقية على الوجه الثاني